كتاب أعمالهم ويدل لهذا قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقوله وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وقوله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الايه وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا واختار هذا القول ابن كثير لدلاله آية ياسين المذكورة عليه وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره وعزاه ابن كثير لابن عباس وأب العالية والضحاك والحسن وعن قتادة ومجاهد أن المراد بإمامهم نبيهم ويدل لهذا القول قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الآية وقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية قال بعض السلف وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع وممن قال به ابن زيد واختاره ابن جرير وقال بعض أهل العلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي ندعو كل قوم بمن يأتمون بهم فأهل الإيمان ائمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي والعلم عند الله تعالى فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية وما يشهد لها من قرآن وقوله بعد هذا فمن اوتي كتابه بيمينه من القرائن الدالة على ترجيح مختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يقرؤون ولا يظلمون فتيلا وقد أوضح هذا في مواضع أخرى كقوله فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية إلى قوله وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابية وقد قدمنا هذا مستوفا في أول هذه السورة الكريمة وقول من قال إن المراد بإمامهم كمحمد بن كعب امهاتهم أي يقال يا فلان ابن فلانة، قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعة يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قوله تعالى ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعم وأضل سبيلا المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمل القلب لا عمل عين ويدل لهذا قوله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لأن عمل العين مع إبصار القلب لا يضر بخلاف العكس فإن اعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إذا بصر القلب المروءه والتقى فان عمل العينين ليس يضير وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما عمي في اخر عمره كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبد البر وغيره إن ياخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وقوله في هذه الآية الكريمة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال بعض أهل العلم ليست الصيغة صيغة تفضيل بل المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع وبهذا جزم الزمخشري قال مقيده عفى الله عنه الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة أعمى الثانية صيغة تفضيل أي هو أشد عمن في الآخرة ويدل عليه قوله بعده واضل سبيلا فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع والمقرر في علم العربية أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلا كما أشار له في الخلاصة بقوله وغير ذي وصف يضاهي اشهلا والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيغة تفضيل أو تعجب غير مستوف للشروط أنه يحفظ ولا يقاس عليه كما أشار له في الخلاصة بقوله وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر أيها المستمع الكريم سيكون لنا لقاء آخر ليلة غد إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته